غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء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 بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَائِهَتَكُمْ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ